الف لامرى. تلك ايات الكتاب وقرانا مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلون ويتمتعون ويلهيهم الامل فسوف يعلمون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 لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْفَرِدِينَ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 فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُلْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقَتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ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 ونزعنا مَا في صدورهم من غِلٍّ إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأنت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 قَالَتْ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا أَن آل نُّطْعِنَ إِن لَّمْ نُنَجِّهْهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُمْ قَدَّرْنَا إن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 قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمون فأخذتهم الصيحة مشرقين فَجَعللن عَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرنَا عَلَيْم حِجََةَم مِ سِججين إِ فِي ذَلِكَ لآياتةِ للِمُتَوَِّمين وَإِ غَا لَ بِسَبيلٍ مُقين إِ فِي ذَلِكَ لآيَةَ للِْمُؤمنين. وَإِنْ كَانَ أأَصْحابُ الْأَكَةِ لَوَالِمين فَتَقَمناَا مِنْهُم وَإِنهُمَا لَ بِإمَامٍِ مُبين وَلَقَرِكَ الذَّبَ أصْحَابُ الْ الحجِْ الْمُرسَلين وَتَنَاهُُم آياتنَ فَكَان وَعَنْ وَكَانوا يَنحتونَ منِنْ الْ الجبالَالِبُ يوتَ آمنين فخَذَتُ مُ الصَّيحَةُ مُصِحين فَمَا أَغْنَانُ م كانَوا يَكْسبُون وَماَا قَلَقُونَ السَّماتِ وَالأَرض وَمَا بَنَجُمَا إِللاا بِالحَّ وَإَِّ السَّاعةَ لآته